قوله oh, no. نَغْرُفُ وَنَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلوا والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟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 ذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ ۚ وَأَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا حَصَّنْتُمْ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غلي حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم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 وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما مِنْ من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم بِمَا بما تعملون خبير